فمن الله ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ كَذَٰلِكَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وإذا بشر أحد بلنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسكه على هون لم يدسه في 119. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 110. ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إِلَّا أَجْرِمْنَ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرقون فالله لقد ارسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا سائغ من الشاربين ومن ثمغات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا وجزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعفلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن, الشجر ومن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 قادر